يا يا نوري الكريم يا الله ان ما غفرك ربك الكريم ما برك ربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ربكك كنا بل تسفكون دمتم وان عليكم محاسره كراما كاذبين ده ما نفس عنه وان عليكم محاسره إِنَّ مَن يُبَاهِى عَلَيْكَ لَنُعَذِّبَنَّهُ وَإِنَّ مَن تُجَارَ فِي جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا مِن أَنذَا بِغَائِبٍ يَصْلَوْنَهَا ما هم عن هذا القاعدين ولا ادراك ما يوم الدين فندا ادراك ما يوم الدين ولا ادراك ما يوم الدين كما كما يوم, يوم لا تملك نفس نفس شاء يوم لا تملك